بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرة، فالمدبرات أمرة، يوم ترجف الراجفة. يَوْمَ تَنْجُفُ وَاجِفَةٌ تَتْبَعُهَا الْأَدَثَةُ تَتْبَعُهَا الْأَدَثَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون إن لم أرد دون في الحافرة. يقولون إن لم أرد دون في الحافرة. أإذا كنا عظام النخرة. قالوا تلك إذا قوة خاسرة. قالوا تلك إذا قوة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. فَاِذَاهُ بِالسَّاهِرَةَ فَاِذَاهُ بِالسَّاهِرَةَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى إذ ذه ربه في الواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى تُكَلَّلُكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى 119. فكذب وعصى 110. ثم أذبر يسعى 111. فحشر فنادى 112. فقال أنا ربكم الأعلى 113. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكالآخرة والأولى. فأخذه الله لكالآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في ذلك لعنة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسوها، رفع سمكها فسوها، وأقش ليلها وأخرج ضحها، وأقش ليلها وأخرج ضحها، والأرض بعد ذلك دحها. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنَّا مَا آمَنَا وَمَا رَآهَا أَخْرَجَ مِنَّا مَا آمَنَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا متاع لكم ولأنعامكم. متاع لكم ولأنعامكم. فإذا جاء كَرَّ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَهْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَأُبْلِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَأُبْلِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى 119. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 111. من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 114. ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأم ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن تَهِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا 114. إلى ربك انتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها.